في شبكة في شبكة السحاب العلمية. والله ما أعرف شبكة السحاب ولا غيرها. شبكات ما أعرفها. لكن ما كان فيه خير ويعين على الخير فلا بس وما كان فيه شر تجنبوا نعم.